يا مندوبي خذ المكتوب سداعط محمد كتبي والي فدا ابن النغمش يطربني قصيدا ما هو بحاجة ثرى وانشاد جبل قحطانه واسمه الوليد هو كفلا سامي والرياد كبه حظه حديدة من المليون ما ختم شهادة بلش في لحيتة لو باني جيدة وهو حب الشعر من حب غدا وقف قسيسي صاحباني رفيدة هاي الطالة وعروش القيادة على من برك ضوح الركيدة ومشط لحيتة اسرع انا ودي بتكرمه ولو عندي عطيته ما راد اسار اشعار على السحن وحرب البدا والقف حزامه الناس في ميدان بيشرت مادا انا شيخ الكيان اللا عميدا ترى حزامي على لمسة زينادا وانا ضحناه بالروس العنيدا حتى الند خدر في شدادا ابي لعلام ومرا فاكز بيدا فقلنا لترى ما بهوادا شيخ ويركن عيدا مصر في عناده يا مندوب خذ المكتوب اذا عظم محمد كتابي وعارفا على موقل القصيد